مع الله لمن حميدك ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله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 والله أحد الله صند لم يلد ولن يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد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 واشق اذا عقد ومن شرك النفاثات في العقد ومن شر حاسد الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت فارك لنا فيما أعطيت لنا واصرف أن شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك له لا يذل من وليك ولا يعز من عاديت نارك समर्थन وشاليس اللهم اننا نسالك الجنه وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اعطنا خير ما اعطيت انبيائك واماده الصالحين اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرب أبنا من السرء فوق ما نحذر ما حي اللهم إذ هذا الشهر أعواما أديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وإيمان وفي طاءة وإسان أفض علينا وعلى المسلمين من جودك وبركاتك اللهم أفض علينا من خيرك وأطائك يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا من أتقائك من النار اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل رحمتك على أموات المسلمين اللهم أنزل عليهم مغفرتك وأفوك يا أفو يا غفور اللهم أصدح أحوالنا وأحوالنا اخواننا في الشام الله يفرج همومهم ويرفع كرباتهم الله همكش الظره على المسلمين في ديرما حي يا قيوم الله هم على المسلمين في الصوم لما يسد جوعهم ياد لقال والاكراه اللهم اغفر للمسلمين واطمئن قلب المسلمين اللهم لا تشربنا شفاءك خليك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من المعافين له في جنات النعيم الله إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترزقنا سنته في هذه الدنيا لنهال السعادة والفلاح في آخر اللهم نظل رجوهنا بسنته يا حي يا غيوم اللهم وفق لي أمدنا لما تحب وترضى اللهم أنزل علينا الغيث انزل علينا الغيث النافع ايات الجلال <سؤال> والاكرام اللهم انزل علينا الغيث النافع ايات الجلال والاكرام اللهم انزل علينا الغيث النافع ايات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اشهد الله وان ابقى المسلمين اللهم فك اللهم فك السحره للمسحورين أل اللهم انا نعوذ بك من شر الشحره والحاسدين اللهم انا نعوذ بك من شر الشحره والحاسدين حي يا, يا طيور اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا لأباب النار اللهم تخبل منا إنك أنت السبيل الأليم جب علينا إنك أنت الثوارب الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله